انظروا الى عذاب الولي ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض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 ما نجاهم إلى البرن فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا سیب سوت انسم اللہ رحمان رحیم علی فل فَأَمَرَ رَبُّكَ كَلَّا تُنذِرُ قَوْمًا مَّا آتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِ مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِ كَلَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما 10. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء الشاهد العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقا وبدا خلق الانسان طين وَجَعَلنا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا